الوحدة الرابعة الدرس الأول في الفطور واحد تناول الوجبات اليومية أنتما كم وجبة تتناولان عادة في اليوم؟ نتناول عادة ثلاث وجبات يا أستاذ الفطور والغداء والعشاء ماذا تأكلني في الفطور؟ نأكل في الفطور الخبز والجبن والزيتون والبيض والمربى هل تفضلان شرب الشاي أم الحليب في الفطور؟ نفضل شرب الشاي عادة وأحيانا نشرب الحليب ولكن لا نشرب القحوة في الفطور أبدا. ماذا ما في الفطور هذا الصباح؟ كالعادة في الساعة الثامنة والثلث أكلنا الخبز والجبن والزيتون والمربى وشربنا الشاي هل أكلتما البيض أيضا؟ لا، ما أكلنا البيض هذا الصباح لماذا ما أكلتما البيض هذا الصباح؟ لأننا نأكل البيض ثلاث مرات في الأسبوع ولا نأكله يومين متتاليين على الإطلاق إن الفطور وجبة هامة